لا تَرْكَبُوهَا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 عليل بل نُقذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ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 فسبحانه الله رب العرش عما يصفون لا يساله عما يفعل وهم يسالون ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانا لكم هَذَا ذِكْرٌ مَن مَّعِي وَذِكْرٌ مَّن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ